No. اثرافه مذال والقي في رحاء بالربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمان نور الرشاء مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادي مجنحة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازمنا نعيش الأيام الأولى للدعوة المحمدية الخالدة على صاحبها الصلاة والسلام لازمنا مع أيامه الأولى في العهد الجديد والفجر الجديد يوم انطلق من مكة يعلن في العالم لا إله إلا الله محمد رسول الله الآن يصدع صلى الله عليه وسلم بدعوته أن يُعلن صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا الدعوة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم بعد ما كان يسر دعوته كان يخفي الدعوة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم خوفا من أذى المشركين كما أمره ربه فكان صلى الله عليه وسلم إذا التقى بالرجل ساره بدعوته ودعاه إلى التوحيد وما كان عليه الصلاة والسلام قبل هذا اليوم يقصد المجمع العام من الناس حتى أنزل الله عليه سبحانه وتعالى فصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين معناه اعلن ما تحمله من مبدأ حق اعلن الدعوة الصحيحة الصادقة الجديدة دعوة التوحيد اعلنها جهارا نهارا في الناس لا تخفي بعد اليوم ولذلك نحن مبادئنا في الإسلام معلنة لا يجوز للعالم ولا الداعية أن يخفي شيء من مبدئه الحق إذا كان في الإعلان مصلحة يعني أنه والحمد لله ليس عندنا أسرار نخفيها ليس عندنا الغاز ولا أحاجي ولا أسرار ولا رموز كما عند الطوائف بعض الطوائف الضالة فإن عندهم تقوس وعندهم رموز وعندهم أسرار أهل الإسلام مبادئهم تعلن كل يوم خمس مرات من على المنبر يعني ديننا والحمد لله واضح مكشوف علني باهري لأنه يجب, يجب علينا ندعو الناس إلى التوحيد الإمام بالله إلى الصلاة إلى بر الوالدين إلى الصلة إلى كل معروف ونهوم عن كل منكر يعني دين سهل واضح بسيط أصيل عميق ما يحتاج أن نخفي لماذا يخفي الإنسان حتى يقول عمر بن عبد العيس إذا رأيت الناس يتناز... يتناجون في دين فعلا أنهم على دسيسة فما دام أن هذا هو المبدأ الحق فالآن انطلق عليه الصلاة والسلام مؤتمرا بأمر الله في قول فصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الآن عليه الصلاة والسلام يأتي إلى الصفا حيث هي من الأماكن المرتفعة العالية في مكة وهي بجوار البيت العتيق وفي الحرم وهي التي يبدأ منها السعي كما قال سبحانه وتعالى إن الصفى والمروة من شاعر الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا بدأ السعي بدأ بالصفى وتلا قوله سبحانه وتعالى إن الصفى والمروة من شاعر الله الآية فلما أمره ربه أن يصدع وأن يعلن دينه الجديد وأن يظهره وأن يعلن عن المشركين الآن انتهى عصر السرية في الدعوة والكتمان والإخفاء وجاء الاعلان والجهر والظهور صعد صلى الله عليه وسلم بعدما ارتفع النهار حتى يعني يكون الناس متواجدين ويكونوا يعني في حضور ويكونوا قريبين فرفع الصلصة صلى الله عليه وسلم يا معشر القريش يا بني عبد مناف يا بني هاشم يا عباس بن عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد فاجتمع الناس عمم صلى الله عليه في الدعوه يعني عمم على كل قريش ثم خصص صلى الله عليه بعض البطون والأسر فسمعوا الصوت وكان صوت صلى الله عليه وسلم جهوريا قويا نافذا فاجتمعوا جميعا واصطلحوا امامه عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم يملك من القدرة اعطاه الله من قدره القلبية ومن قدرة البيان ومن الخطابه ومن الجراه واذا لمكن صلى عليه وسلم الجريء والشجاع صاحب الهمة فمن يكون إذن من هو يعني الرجل آخر المرسح لهذه المكان غير عليه الصلاة والسلام في المناسبة أبو العلاء المعري تعرفونه في القامل الرابع جاء يمدح أحد يعني درية الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ يمدحه فيقول يبنى يعني جده صلى الله عليه وسلم يقول يبنى مستعرض الجيوش ببدرٍ يبنى مستعرض الجوش بمدر ومبيد يبنى مستعرض الصفور بمدر ومبيد الجموع من غطفاني فوصل الله عليه وسلم سواء في الحرب سواء في الخطابة سواء في, في المشورة سواء في ميادين الحق في أي ميدان فلما اجتمعوا قام عليه الصلاة والسلام داعيا قال أيها الناس يا معشر قريس يا بني عبد المناف يا فاطمة بنت محمد يا عباس رسول الله أنقذوا أنفسكم من النار قولوا لا إله إلا الله لا أغني عنكم من الله شيء قولوا لا إله إلا الله تفرحوا وهذه الكلمة هي ملخص لدعوته صلى الله عليه وسلم كلمة لا إله إلا الله هي تحمل كل الدين ولا يصح إيمان مؤمن حتى يقولها ويعتقدها ويعمل بمكتبها لأن الله ثلاثة أركام من الإيمان بالقلب واللسان والجوارح ولا بد من الحب لهذه الكلمه والتصديق بها والإخلاص والإيقان ولا فيما يرادها ما يرادها فهذا والقبول لها فهذه الكلمه العظيمه هي سر دعوه الرسول صلى هي مجمل دعوه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنوات ليلا ونهارا سرا وجهارا للخاصة للعامه للرجال للنساء يقول قولوا لا اله الا الله لم يفتح صلى الله عليه وسلم موضوعا آخر في مكة عشر سنوات لم يتكلم للناس في الأحكام ولا في الفتاوى ولا في الآداب ولا في الأخلاق إنما يقولوا لا إله إلا الله كان يدعوهم إلى هذه القضية الكبرى لأن عليها مدار الدين وهي الأصل الأصيل الذي بعث به كل نبي عليه الصلاة والسلام كل نبي يقول لقوم يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا كل نبي يقول يا قوم عبد الله ما لكم إله غيره فدعوة الأنبياء جميعا هي, هي إلى توحيد البار سبحانه وتعالى وإذا أن لا إله إلا الله ولا يعبد حق إلا الله وإلا توحيد الربوبية كان يشهد به المشركون علمون أن الخالق هو الله وأنه الذي خلق السماس والرض جعل ظلمات لكنهم لا يوحجونه بالعبادة ولا يخلصون له الدين سبحانه وتعالى وحده بل يشركون معه إلها غيره فجاء صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله وأعلنها في الناس وكما سبق معنا رد عليه من الجمع أبو لهب المخذول وقال تبا لك لهذا دعوتنا فأنزل الله تبتي ذا بلهب وتب في القصة التي مرت وهنا انطلق عليه الصلاة والسلام يؤسس لهذه القضية القبرى قضية الألوهية لله لا أعبد بحق إلا الله لا أعبد ولي ولا صنم ولا وثن ولا نجم ولا كوكب ولا يتقرب بما لا يجوز به إلى الله لغير الله فلا يرهب ولا يخشى ولا يخاف إلا من الله جل في عنا وكل وأبواب العبودية تصرف له وحده العبودية والنذر والذبح والحلف وغير ذلك من معالم الوحدانية له وحده سبحانه وتعالى حتى تكرت هذه القضية وشار القرآن كله توحيد كقوله سبحانه وتعالى أنا لله الدين الخالص يعني خلصوا له الدين واجعلوا كل الدين والعبودية له وقال سبحانه وتعالى مخلصين له الدين أي أنكم تصفون هذا الدين له وحده سبحانه وتعالى والشراء وكان عليه الصلاة والسلام يقول إنما نعمانوا بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى وروى عن ربه جل في علاه أنه قال من أشرك معي في عمل تركته وشركه فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد والإخلاص العبادة لله وأيضا عليه الصلات يحذر يحذروا مما ينافي ذلك فكان في التخلية من الشرك لتخلية الناس يخليهم من الشرك يطهرهم من الشرك وكان في مجال التحلية يحليهم بالتوحيد وبالعقيدة الصيحة التي بعثت بها عليه الصلاة والسلام ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يأمره ربكم فعبد الله مخلصا له الدين ألا الله الدين الخالص وكان الله سبحانه وتعالى في كتابه يحذر من الشرك به جل في علاه في أكثر من آية ويدعو إلى إخلاص العمل له وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية وبالوحدانية وبالعبودية حتى يقول سبحانه وتعالى ولقد وحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت لإحبطن عملك ولتكن من الخاسرين بل الله فاعبد وكل من الشاكرين وجاء التحذير في, في, في أكثر موقف هنا حتى سورة الكافرون هي مفاصلة وهي مجمل وهي تبرئة من الشرك وبراءة من كل دين خالف الإسلام قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولدين هذا هو ولذلك كان يقرأ به ما صلى الله عليه وسلم في ركعة بعد صلاة المغرب وفي ركعة الطواف وفي ركعة الفجر كان يقرأوا بهاتين السورتين بعد الفاتحة لما تضمنتهم قلوا الله أحد الإخلاص والكافرون فتلك أثبتت التوحيد سبحانه وتعالى والمدح وهذه الكافرون نفت الشرك ونفت كل ما يضاد هذه العقيدة فسارت هما سور سورتي التوحيد والعقيدة والملة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام ولهذا يبين سبحانه وتعالى في كتابه للرسول صلى الله عليه وسلم وللناس وإلهكم إله واحد فاعبد الله مخلصا له الدين ولهذا ينكرونهم أنه جعل الآلهة إله واحد وكيف تفرج الله بالألهية قال أجعل الآلهة إله واحدة فبكث صلى الله عليه وسلم يعلم لا إله إلا الله ودعا صلى الله عليه وسلم وحبث هذه الكلمة وفضل قولها وذكر صلى الله عليه وسلم من منافعها ومن فوائدها ومن ثمارها ومن فضائلها ما لم يذكر في عمل آخر إلى درجة أن بعض الفضلاء لن جمع وقد سبقه من رجب الحافظ الحنبلي في كتاب كلمة الإخلاص جمع فيها من النصوص والأحاديث والآثار على سبيل المثال يقول عليه الصلاة والسلام انظر لهذا الأمر العظيم وأنا لا أعلم في حديث صحيح مثل يعني ما, ما رتب عليه من الأجور رتب على قول هذه الكلمة من الأجور لا أعلم في حديث آخر وهو في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كتبت له مئة حسنة ومحيط عنه مئة سيئة وكانت له عدل عاش ذقاب وكانت له حزن من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا, إلا من عمل بأكثر من ذلك أو قال أكثر من ذلك هذا في الصحيحين بل القصص التي الأنبياء أكثروا في التوحيد وهم قومهم أنا رأيت في مسلد أحمد سنة نوح عليه السلام يقول لأبنائه يا أبنائه أوصيكم بوسيئتين عليكم بلا إله الله وبسبحان الله وبحمد فإن لا إله إلا الله هي يقول لا إله إلا الله وعزة الله وجلال الله لو وضعت في حلقة حديث لفصمت لا إله إلا الله ولو وضعت في صخرة مغلقة نفجرتها لا إله إلا الله ولو كانت السموات والأرض والأراضين في كفة كفة الميزار ولا إله الله في كفة مانت مننا لا إله إلا الله وعليكم سبحانه الله بحمده فهي صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى ذلك الآن حديث على الصلاة والسلام في حديث البطاقة قد راه أحمد وغيره حديث صحيح أن رجلا أسرف على نفسه فلما حاسبه ربه فتح له تسعى وتسعين سجلا كل سجل مد, مد البصر فخاف على نفسه وتيقى أنه سوف يهلت من الذنوب قال سبحانه وتعالى إن لك عندنا وديعة فأمر سبحانه وتعالى بأن تؤتى بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فوضعت في كفة الميزان والسجلات في كفة فطالشت السجلات ورجحت الكلمة بطاقة بلا إله إلا الله فهذه الكلمة العظيمة نبع عليه الصلاة والسلام عليها وأمر أن تقال وأن تكرر بل يوم عرفة يقول عليه الصلاة والسلام عند الحاكم أحمد خير ما قلت أنا والنبيون يوم عرفه لا إله إلا الله وحده لا شريكا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فكان صلى الله عليه وسلم يدعو إليها وكان صلى الله عليه وسلم دينه فيما بعد الدين نبي دعاله سواء الأحكام أو الأداب والأخلاق كلها مرتبة على لا إله إلا الله فهذا هو إعلانه صلى الله عليه وسلم وهذا مبدأه الذي جهر به وهذا ملخص رسالته صلى الله عليه وسلم الآن سوف نعيش مع ناس من الصحابة استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام نعيش مع الأوائل مع الذين سمعوا من داء الحق سمعوا الإعلان العالمي بلا إله إلا الله محمد رسول الله وسوف يكون ترتيبهم ومكانتهم في الإسلام وتكون منزلتهم على حسب استجابتهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ألا يأتي المستجبون الذين أراد الله بهم الخير أراد الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم للإسلام الفضل فضله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله دي من يساء هذا أبو لهب والآية نزلت في أبي طالب مثل أبو طالب أبى أن يسلم أن يوحد وهذا بلال الحبشي آمن ودخل الدين فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام عمي لأنه نافع عنه وناضل عنه فالمقصود أنه فضله سبحانه وتعالى لا ليس هذا يوم تقرأ أنت فضل الله سبحانه وتعالى وتقرأ رحمة الله سبحانه وتعالى في أن وفق بعض المسلمين أو وفق من آمن برسول الله عليه وسلم لا تجد ذلك يتعلق بنسب لأنه لو كان المسلم يتعلق بنسب كان أبو طالب وابو لهب ولا تجد يتعلق لك لأن أمية بن خلف والعاصب وكانوا أهل ثروات والوليد من مغيرة ولا تجد يتعلق مثلا بعنصر أو العنصر العربي فإن بعض العرب او كثير منهم لم يؤمن في تلك المرحلة إنما هو الفضل فضله سبحانه وتعالى والاختيار اختياره والاستفاء اصطفاءه يقرب هذا ويبعد هذا ويهدي هذا ويظل هذا فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى هذا الدين الجديد الذي هو التوحيد الخالص استجاب له الأوائل أول الرجال أبو بكر الصديم رضي الله عنه وأرضاه فهو كان أبو بكر صاحب للرسول الله عليه وسلم قبل الإسلام قبل النبوة حتى أن عباس أب محمود العقاد في كتاب عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام يرى يقول الفرق بين أبي بكر و عمر أن أبا بكر عرف محمد النبي و عرف النبي محمد وضى النظر عن هذه العبارة لكن مقصود الكلام يعني أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعرف الرسول عليه وسلم من قبل كان صاحبا له وصديقا له قبل النبوة فكان يعرف من أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صدقه ويعرف من وفائه ويعرف من وضوحه فلما الرسول عليه وسلم داعي للإسلام علم أبو بكر أن الرسول عليه وسلم صادق فصدقه في دعوته ثم أتت الآيات البينات فزادته يقينا إلى يقينه ومن تلك المرحلة من تلك اللحظة التي آمن أبو بكر بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو معه ليلا ونهارا حضرا وسفرا بماله برأيه بجهده بجهاده بسيفه بكل ما يملك ومنزلت أبي بكر الصديق وهو الأول في الصحابة ولذلك خذ الخلافة بجماع المسلمين رضي الله عنهم ورضاهم ولم يرد أحد بل علي رضي الله عنه الذي يقال أنه مثلا ما كان راضيا بايع ابا بكر الصديق وترضى عنه ومجحه وأثنى عليه في الحياة الصحيحة ولهذا لما قام ابو بكر هذه القومة وهذا الموقف أخذ المنزلة الأولى في الصحابة رضي الله عنهم المسألة ليست نسب لو كانت نسب كان بعض من هاشم الآن علي أقرب لرسول الله عليه وسلم نسب عثمان أقرب نسب وابو بكر من أسرة تيمين تيم وهي أسرة بعيفة بالنسبة للأسر أسرة بني هاشم أو بني عبد مناف مثل عموما بني أمية عبد الشمس أو مثلاً, مثلا بني مخزوم أو بني سهم أسرة بني ثيم أضعف لكن هذا الرجل العجوبة الصادق المصدق أبو بكر الصديق بإيمانه بإخلاصه بصدقه بجهاده بهجرته بمواقفه أبو بكر الصديق أخذ منزله بسجل العمل الذي قدمه حتى يقول أبو بكر عمر رضي الله عنه والله لا قدم فيضرب في عنقه في غير حد أهوئ من أن تقدم أمة فيها أبو بكر الصديق فكان الصحابة يعرفون أنه صاحب الأول بعد برسول الله س trained هو معه في الغار ومعه في الهجرة ومعه يوم العريش وكان يخبر برسول الله أرت أبو بكر وخارجت أبو بكر عمر ودخلت أنا أبو بكر وعمر فهذا الموقف الذي لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه أوله أنه أسلم ودخل في الدين الله وكان مع رسول الله بيصلي معه وفي وقت المثره بالدعوه وقت الشدة وقت الكرب حتى دخل معه الشعب وحتى حصر معه وحتى ضيق معه وكان معه في الغار وكان يخدم الرسول عليه الصلاه وكان ينفق عليه احيانا بالمال وزوجه بنته فهذا اول المستجيبين من الرجال وسمي الصديق صديقا فإذا اطلقت كلمه الصديق لا تنطلق الا على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه مثل كلمه الكذاب تنطلق مباشره على ميسلمه فإذا اطلق في العالم الصديق عرف انه ابو بكر الصديق والذي جاب الصدق وصدق به الذي جاب الصدق رسولنا صلى الله صدق به ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لان الواجب الشرعي في هذه المساله ان نعلنها صريحه للعالم ان نتولى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب, وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نترضى عنهم نحبهم نزلهم من منزلها اللايقة بهم الآل والأصحاب نحن نحب الآل ونحب الأصحاب نترضى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهرين الطيبين ونترضى عن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين المزكين ونترضى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الصادقين الوافين المخلصين و نكف عما شجر بينهم ولا نجد في صدورنا حاجة ولا نحمل عليهم بغنا ونمتثر قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تتعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فهذا مشهد أبي بكر الآن بدأ الأثباع بدأ يدخل الجنود مع رسول الله عليه وسلم في الدين الجديد جاء أبي بكر كان الأول ومن الشباب والفتية جاء علي من أبي طالب أبو الحسن وهو كان صديق للرسول الله عليه وسلم أيضا وكان شابا فتيا يتبع رسول الله عليه وسلم وسكن معه وعاش معه فترة من فترات وبينهما من المحبة والصداقة والوفا حتى هو كان معه في الفراش يوم, يوم الهجرة يوم هاجة صلى الله عليه وسلم وكانت الأموال عند رسول الله عليه وسلم وداع فترك علي في فراشه وحتى انه أن يقل تلبسه ببرد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقول لحد الشعراء ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد, أن يظن البرد أنك صاحبه وقال وقد أعطيته ولبسته نعم هذه أعطافه ومناكبه فكان علي رضي الله عنه معرس الله عليه وسلم وكان صديقا له وكان يوم يرعى صلى الله عليه وسلم الغانم كان يذهب علي معه وكان يجلس مع الرسول صلى ويتناول معه الطعام قبل النبوه فهو يعرف نصرتك الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان يكون صلى الله عليه وسلم فيما بعد بعد ما بعثه الله سبحانه وتعالى وشرفه بالنبوه وذهب صلى الله عليه وسلم الى المدينه يقول لعلي في غزوه تبوك أما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى فهو رضي الله عنه وارضاه من اقرب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى رسول الله, الله فكان اول الفتيان استجابا لنداء الحق فشهد أن لا إلى أهل الله وأن محمد رسول الله أما من النساء فأثت المرأة الحصيفة العاقلة الصادقة الأمينة خديجة بنت خويلة زوجة محمد صلى الله عليه وسلم فآمنت بالدين وكما سلف معنا وقفت المواقف المشرفة وواست رسول الله عليه وسلم بمالها وبرأيها وبرشدها فجزاها الله خير الجزاء عنا وعن كل مسلم في الأرض وجاء زيد بن حارثة غلام الرسول عليه وسلم وكان صديق الرسول الله عليه وسلم ومعه فأسلم فكان هؤلاء الأربعة هم أو الأربعة الأوائل في الإسلام ثم يتتابع إسلام المسلمين حتى أن العشرة يعني تتابعون كعمر رضي الله عنه بعدهم أيضا أتى له في الإسلام كان عمر من أشد الناس معادات الرسول الله عليه وسلم كان يهدد من يسلم ويتوعد من يعتنق الدين الجديد ويخرج بسيفه مسلولا وكان قوي الباس شجاعا صاحب همة صاحب جرأة صاحب بطش فيهدد الضعفاء ويمنع الناس أن يدخلوا في الدين الجديد ولكي منه المسلمون المستضعفون الألاقي من عمر رضي الله عنه وفيروى في اللهم عز الإسلام بأحد العمرين ونحدي في ضعف لكن هذا ما يروى في السير حتى يقولوا ما عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام الذي هو أبو جهل فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الدين ويعز هذا الدين بعمر بالخطاب فبدأ حي الله السبب ليعتنك, أبو ليعتنك عمر بالخطاب الدين الجديد ويدخل ليكون جنديا لكن لا كالجنود ليكون عظيما ليكون حاكما ليكون فارسا مرموقا ليكون سيفا مسلولا ليكون رمزا ومنارة للحق إذا ذكر عمر ذكر العدل العدل والزهد والتجرد والصفاء والوضوح والصرامة حتى صار قصة في التاريخ صار معلما في التاريخ حتى هو الحافظ إبراهيم يوم يندح عمر يا ربي هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها حسبي وحسب القواف حين أرويها أني إلى ساحة الفاروق أهديها كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخر الدنيا ومعطيها هذا الإنسان الذي كان شديدا وكان يحارب الدعوة المحمدية سوف يتحول به الحال فيكون في سيفا في يد الرسول الله عليه وسلم حتى يقول عمر عن نفسه في مذكراته بعد وفاته رسول الله عليه وسلم وفاته أبي بخر قال فصحبت الرسول الله عليه وسلم فكنت سيفا في يده يسلني متى شاء ويغمدني متى شاء وصحبت أبي بخر فكنت سيفا في يده يسلني متى شاء وغمدني متى شاء الشاهد الآن تتجه الهداية الربانية إلى قلب عمر بعدما آذى الصحابة وآذى المستضعفين عرض لأحد أقاربه وأنسابه وعيره وأهدده وتوعده قال سمعني أنك أسلمت وأنك تذهب إلى الصبات الصاب يكسدون الرسول الله الذي صبعني ترك دينه الأول يعني خرج عن الجماعة خرج عن الجماعة الجهلية فقال له هذا الرجل لا تعيرني ولا تهددني الإسلام أصبح في بيتك قال في من؟ قال في أختك وفي عند زوجها الذي هو سعيد بن زيد بن فعل وقيل أن أخته عاتكا وغير ذلك فعمر رضي الله عنه أرضى غضب وأخذ السيف وذهب يبحث عن أخته وعن زوجها فوجدهم داخل البيت فدخل عليهم مغضبا فصاحت أخته أما أنا لك يا عمر أن تدعين أما أنا لك أن تتك الله أما أنا تخاف ففتش فوجد صحيفة كانوا يقرؤونها فلما كان مهابا وقويا وجريئا ومدفعا في الحق فوجد الصحيفة مكتوب فيها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قيل بعض الصورة وصدر الصورة فأخذ عمر وكان قارئا يقرأ الكتاب وقد تعلم الحرف وتعلم الكراءة فقرأ والرجل عربي قح سلف في لفظه ويعرف مدلول الكلام ويعرف تأثير الكلام ويعرف أن هذا الكلام ليس من جنس كلام البشر ولا من نسك كلام البشر ولا من نعيذ كلام الناس قالوا قبل ما يأخذ الصحيفة قالت أخته لا أنت توضى لعننا الكافة النجس فأخذ ثم قرأ ولما قرأ دخل الإيمان قلبه فأيد الله سبحانه وتعالى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام و نصرهم وآواهم بعد هذا الضعف وأتى عمر ضلعانه مقبل مقبلا إليه فلما رأوه قالوا أقبل عمر وهو يريد شرا قال صلى الله عليه وسلم دعوه قام له حمزة وكان حمزة قويا شديد الأسر والبطس والباس فقابل عمر وخرج صلى الله عليه وسلم قال أما انا لك يا ابن الخطاب أن تؤمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ومن تلك الفترة دخل يقول ابن بمسعود رحمك رحمك الله يا أبا حفص كان إسلامك نصرى وهجرتك فتحة وولاياتك رحمة فمنذ أن أسلم صار يخشى من جانبي ويخشى من جانب المسلمين وصار ردعا وصار قوة وصار دفاعا للمؤمنين حتى كل أخفى هجرته إلا هو رضي الله عنه أراد أن يهاجر إلى المدينة فسل سيفه وخرج في الأبطح وقال يا معشر القريش من أراد أن تذكره, تذكره أمه فليلقاني ببطن الوادي فما لقه أحد هذا اسلام عمر رضي الله عنه في تلك الفترة وهذا من بداية المؤمنين أو الأوائل في المسلمين الذين دخلوا في دين الله وياتي سعد من أبي وقاص أحد العشرة رضي الله عنه أرضاه ويسمع القرآن الكريم من أبي بكر الصديق فيسلم قال دلني على رسول الله السلام ويذهب ويسلم وتسمع أمه عجوز كبيرة وهي عاشت على الشرك وعلى الجهلية فلا تريد أن يغير ابنها دينه وتخاف عليه محافظة من الجديد وتبقى وتريد أن يبقى مقلدا جامدا متمسكا بالمذهب الظال الأول فاقسمت بألهتها لا تأكل الطعام حتى يرجع عن دينه حاول فيها وكان بارا بها وأقنعها فأبت فحاول أن يناقس الموضوع فأبت فأقسم لها لو أن لها ألف نفس بعد ما عرف الحق طبعا والإسلام لو أن لها ألف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترك دينه ففي الأخير يكون أثلت وفي الأخير أنها ومن المؤمنين الأوائل الذين رحبوا بالدين الجديد والفجر الجديد بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه من مننا لا يعرف بلال بن رباح من مننا أو حتى من أطفالنا أو حتى ممن لم يقرأ أصلا ولم يعرف كتابا ولم يعرف حرفا إن هذا الاسم المحبب عند المؤمنين هو من أوائل من آمن برسول الهدى صلى الله عليه وسلم واتبعه على الدين الجديد حبشي كان يباع كما يباع المتاع أخذه أميث بن خلف وسخره للخدمة واتطهده في عبوديته وفي الرقه ولما سمع بلال بأن رسول الله قراري أن يدعو إلى الدين الجديد وسمع من رسول الله قراري أن الله قراري أن رسول الدين وأنه يدعو إلى الرحمة وإلى الإخاء وإلى المساواه عرف أنه إنقاذه وأن حياته وأن مستقبله مع هذا الدين الجديد ودخل الإيمان قلب بلال القلب الطيب القلب الأبيض ولما استقر الإيمان في قلبه أخذ يصلي أخذ يعلن دينه وعلم أمية بن خلف أن بلال قد آمن بالرسول الله عليه وسلم وكان الرسول الله عليه وسلم يذهب إلى هؤلاء المستضعفين لأن دينه صلى الله عليه وسلم هو رفع رفع الظلم عن المستضعفين وهو نصرة للمساكين وهو قيام مع المضطهدين والمظلومين والمسحوقين في الأرض إن الإسلام جاء ليحفظ حق الإنسان وكرامة الإنسان ومكانة الإنسان أمام الجاهلية الجهلاء التي اضطهدت بلال وسخرته كما تسخر الدواب للخدمة وللبيع والشراب فأتى بلال في تلك المرحلة وأعلن إسلامه عند الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأ ينطلق هذا المولى رضي الله عنه وأرضاه فأتى يتحداه ميت بالخلف ويحاول أن يردوا عن دينه الجد لكن هيهات الإسلام إذا باشر القلوب ودخلت بشاشته النفوس انتهى الامر تريد تغير عقيدة انسان قد رسخت في نفسه تريد ان تخرج تخرج عقيدة راسخة من القلوب تريد ان, ان, ان تظهر او تنظف من الدماء او من العروق او من الشرايين هذه الذرات التي رسخت وتعلقت وتعلقت بالصفاق القلب وسويدا القلب ما يمكن عرف الحق ابصر الحق ذاك طعم الايمان عرف الحقيقة ابصر النور الآن خرج إنسان آخر خرج من الظلمات الى النور تريد تحاصره تريد ان ان تغير قناعات هذا هذا الرجل العظيم الذي الذي اعتقد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ولذلك عقيده لا اله الا الله تهز الجبال عقيده لا اله الا الله هي أقوى, اقوى شيء في الارض اذا حملها المؤمن بصدق وباخلاص وبإنابه فبلال حاول مية في يكون جره في الرمضان فما اذعن كان يقول أحد احد هذا يقول أنا متعبد للواحد لأحد سبحانه وتعالى فرد وصمد أنا لا يمكن أن أثعل ولا يزيد في الكلمات هي كلمة واحدة كلمة الإسراب كلمة الاستمرار كلمة المواصلة كلمة السباف على المبدأ حاولوا جره سحبه جلده واستمر حتى بالحديد المحمي وجرحه ورفض أن يعود منع حاصره حتى بالطعام وصاب أبا أسلط عليه الغلمان يسحبونه في رمضاء مكة يسحبونه سحبا يسحبون انظر الإنسان إذا أصبح الإنسان عند هؤلاء ليس لا قيمة له وأصبح لا معنى له يسحبونه بالحبال عن الرمضاء وعن الحجارة السوداء يعود عن دين لكن هاي والله إن أولئك الملا كان عظماء لقد أبصروا الحق لقد عرفوا الحقيقة في شخص رسول الله عليه وسلم لقد أحبوا فيه معاني النبل عليه الصلاة والسلام لقد ذاقوا في طعم الحرية ولقد وجدوا فيه التوحيد الخالص الذي بعثه عليه الصلاة والسلام وأتابه في الناس إنهم في حبه صلى الله عليه وسلم معذورون وإنهم في جهاد معهم مشكورون وإنهم في سيرتهم وفي بذلهم وترحيتهم معجورون إن قلبا أحب محمد صلى الله عليه وسلم معذور في ذلك لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه كيف تريد أن تعيد إنسانا قد أخرجه الله سبحانه وتعالى من السجود للصنم من حياة الظلم والظلام من حياة الجاهلية والخرافة وأبصر النور ووجد السعادة ووجد طعم الحرية كيف تريد تعيده إلى الظلمات لا يمكن هذا أبدا فكان يهتف أحد أحد ضربوه سحبوه جلدوه شتموه حاصروه جوعوه رضي الله أحد أحد إصرار ما بعده إصرار واستمرار على هذا المبدع وكان صلى الله في تلك الفترة كان الصحاب المستضعفين والله سبحانه وتركهم في هذا الفتر ليدوقوا شيء من الأذى لتبنى هذه النفوس على القوة وعلى المصابرة وعلى الاحتمال ويحملوا العقيدة يأخذون هذا المبدع بقوة العقادي أخواني التي تؤسس على الرفاهية ليس, ليس لها استمرار هي مثل الزرع الأخضر الربيعي الذي ينتهي في حميل السيل ويقطف أما العقائد الراسخة فيه مثل في أشجار العظيمة التي ترسخ في الأرض وتغوص جذورها في الأرض وهذا كان أصحاب رسول الله في فجر الدعوة يعني تركهم سبحانه وتعالى يلقون شيئا من الأذى يلقون شيئا من العذاب حتى ينصهروا بهذا المبدع الجديد الحق التوحيد الخالص حتى يعيش يعني يخذونه بثمن غالي لان من ياخذ دينه بثمن الغالي ويدفع الثمن الغالي ومتمسكا به ويكون هذا الدين غاليا عنده ويكون يكون نفيسا وعزيزا عليه وهذا الذي كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه ومنهم بلال دفع ثمنا غاليا في سبيل دينه وفي سبيل عقيدته وفي سبيل مبدئه دفع ثمنا من عرقه من دمه من جهده من من سمعته من راحته من نومه جلد جلد جلدا بالصياط بالصياط ضرب بالاصياخ شحب على الرمضان وشم بالنار جر على الحجارة الحجاره السوداء ربط جوع حوصر ومع ذلك أحد أحد احد احد يا لي هذه العقيده العظيمه يا هذا المبدا الخالد الذي اخرج هؤلاء الرجال سرب بلال شرف سرب سلف شرف, شرف الامه حتى يقول الشاعر السوري عمر ابو كل يعني الدنيا تستفيق على اثر رجل واحد اسمه بلال ابن رباح العالم يهتز كل العالم يقول, يقول بوريشا فاستفاقت على أذان جديد ملو آذانها آذان بلال. أصبح مؤذن الإسلام الأول وعرف صلى الله عليه وسلم جهاد بلال وعرف ماذا, ماذا دفع بلال وعرف التضحية الكبرى الضخمة التي قدمها بلال فماذا حصل جعله صلى وسلم مؤذن الإسلام من أول الذي يؤذن وقت الصلاة الذي يرفع نداء الحق الذي يرفع تلك الكلمات التي تسحق الأوثان والأسلام فمر أبو بكر وجد أميث بن خالف يعذب بلاله فشراه واعتقه حتى يقول عمر في شهادة صدق وحق وتواضع وإنصاف أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا يقول عمر, عمر أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق يقول أن بلاله سيدنا هو سيد لنا هذا هو الإسلام دين التآخي والمساواة دين إن أكرمكم عند الله أتكاكم فيدخل بلال في الدين ويرزقه الله صوتا نذيا صوتا شجيا صوتا مؤثرا جذابا ويجعله صلى الله عليه وسلم هو المؤذن هو مؤذن صلى الله عليه وسلم في الحظر والسفر فكان إذا أذن لا تتمالك نفسك من البكاء يؤذن بكلمات الحق إذا حانت الصلاة وقف الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر فترتج الدنيا وترتجه حتى يقول إقبال الشاعر الكبير نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخريقة من تهاويل الكرى حتى هوت صور المعابد سجداً لجلال من خلق الوجود وصوراً فبلال رضي الله عنه وهو يحمل هذا المبدأ الخالد ويؤذر رسول الله عليه وسلم أصبح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح له المنزلة والحظوة والقرب من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حتى يوم الفتح يوم الفتح الأعظم يوم فتح صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتح عاصمة الإسلام عاصمة الدنيا يوم سقطت في يده مكة ويوم طهار صلى الله عليه وسلم من الأوثان والأصنام ذاك الفتح الأعظم ذاك الانتصار بالله تذكروا هذه اللحظة لحظة التفوق لحظة الانتصار لحظة الفتح العظيم وقارنوها بالأيام الأولى التي مرت في الفجر الجديد لحظة الاستبداد الباطل ولحظة ضعف المؤمنين وأيام التنكيل بهم والأذية والشتيمة والموقف الضعيف والآن ينتصر صلى الله عليه وسلم من فتح فلما فتح صلى الله عليه وسلم مكة حانص صلاة الظهر فأمر بلال أن يؤذن فصعد بلال على الكعبة صعد في هذا المشهد ليقول للأثنيين المستبدين للمشركين وبعضهم كان ينظر كان حديث إسلام وهم يرون بعيونهم هذا المولى الأسود الذي كنتم تضطهدونه وتعذبونه وتسجرونه وتسحبونه وتهينونه ها هو الآن مؤذن الإسلام انتهى الاستبداد انتهى الظلم انتهى يعني هضم الإنسان وظلم الإنسان وسحق حقوق الإنسان وكان بلال يؤذن أمام العالم وبكى الصحابة بالانتصار الجديد وهم يسمعون الصوت الشجي صوت بلال الندي الجميل يشق السماء ويذهف بالكون ذات اليمين وذات الشمال في يوم مشهود يوم انتصر الحق وانتصر التوحيد وبعد بعد ما دخل صلى الله عليه وسلم وعصى على ناقة صلى الله عليه وسلم يشير الأصنام التي كان يعبدها الجهليون الأصنام المفتراه المزعومة يقول جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا ويشر صلى الله عليه وسلم بعصاه إلى العصمان فتهوي بإذن الله وتتساقط تتكستر في الأرض لتسقط معها اللعنة والخرافة والظلم والشرك والاستبداد ويسقط معها كل زور وكل بهتان وكل افتراء وليرتفع إلى أهل الله محمد رسول الله عليه وسلم فكان ذاكا هو المؤذن رضي الله عنه ويبشره صلى الله عليه وسلم يبشر بلالا يقول دخلت الجنة البارح يقول صلى الله عليه وسلم ورؤية الأنبياء حق فسمعت دفين عليك يعني خشخشة الحذان يا بلال فماذا كنت تسرع قال يا رسول الله ما هو إلا ما توضعته في ساعة من ليل النهار إلا صليت ما كتب لي في بعض الفض صليت ركعتين فالآن أصبح بلال مهي قصره في الجنة وأصبح لهم كان عند الله سبحانه وتعالى في جواره جل في علاه وقدر جهد بلال وسار بلال قصة من التوحية والفداء واتخذ له يعني منزلة في الإسلام وسار حبيبا إلى كل المسلمين كل المسلمين في القارة تحبون بلال ويدعون له ويترحمون عليه رضي الله عنه الله لأنه قصة من الكفاح وقصة من النضال الحق وقصة من انتصار المسلم بمبدأ الحق على على الوثنية على الشرك على الظلم في الأرض وهكذا فيفعل الذي يعني الذي يرى أن أعظم ما يحمله هو دينه هو معتقده ولذلك من بعض الفضلاء إن بعض الناس يحرص على ذيابه أكثر من حصي على دينه ومبده بل بعض يحرص على سيارته وعلى أشيائه وعلى بيته وعلى وظيفته أكثر من الدين الذي يحمله فيا لخسارة هؤلاء حتى يقول أبو الفتح الشاعر يا متعب الجسم يعني مثلا يا خادم الدرهم يا خادم الدينار يا خادم الثوب يا خادم السيارة يا خادم الفلة يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه أقبل على الروح واستكمل عفضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه وأقول أنا أقبل على الله يا ضائعا في ظلال الشك يا لاهي والله والله لا تلقى سوى اللهي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى دينه الخالق يعني أن تكون في قافلة سيد الخالق صلى الله عليه وسلم كما فعل بلال فانظر كيف أكرم الله بلالا في الدنيا باستماعات الحسنة بالمكانة العظيمة بما رسول الله عليه وسلم بأنه كان مؤذن الإسلام الأول شرح صدره لهذا الدين بترضي المؤمنين واكرمه في الآخرة بجنات النعيم وأصبح قصره مهية ينتظره كما أخبر عليه الصلاة والسلام وانظر كيف أهان الله أبا جهل السيد القرشي المخزومي صاحب الجاه والأموال لكن لما انحرف عما نهج الله جر نجسا ذليلا حقيرا في بدر مقتولا وسحبت جثته إلى الهاوي إلى القليب للمسألة مسألة الآن لما بعث الله عليه أصبح هناك تمايز وأصبح هناك سوق جنة وسوق نار فريق في الجنة وفريق في السعير فمن زحزة عن النار فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تغيرت الآن المفاهيم الأولى مفاهيم يعني الاسره مفاهيم النسب فقط مجرد النسب مفاهيم عباده الثروه مفاهيم بس الجهل اناس الان اصبح مفهوم جديد أن من اعتنق هذا الدين وان من كان عبد الله صادقا وان من حمر المبدا الحق والمثل العليا وسار مخبتا وصولا متواضعا كريما صار كريما على الله وان من انحرف عن هذا الدين واثر هواه واثر شيطان شيطانه لا ينفع جاه ولا ماله ولا ثروته ولا ينفع أي شيء من أشياء الدنيا هذه مفاهيم جديدة بعثة بها رسول الله عليه وسلم غيرت الآن خلاقيات الناس وغيرت معتقدات الناس وغيرت ما يتعهد عليه الناس من أنظمة جاهلية طاغوثية من تقاليد من الوثنية سار دينا جديدا وفجرا جديدا بعث به سيد الخرق صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا سنته وأن يثبتنا على طريقه حتى نلقاه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا بالله لو زرت بيت الله يا ثقاتي أو مسجد الشافع المعصوم